أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلِ الْيَعْرُونَ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا إِنَّ ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولا ان زالت ايم امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا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 استكبارا في الارض ومكر السوء ولا يحيق المكر السيء الا باهله فهل ينظرون الا سنه الاولين فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا